وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْطَرًّا لَهُ النُّومِ بَعْدَهُ يَدْفِنُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الْمَدْحَاةَ أَيْذًا وَاللَّوْمُ ذِكْرَى وَمَا انْتَبَهَ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَنْ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضحفا وشيبة يطلق ما يشاء وهو العليم القدير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 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الَّذِينَ غَلَامُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا بُهْتَانٌ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ ۗ اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ